استووا اعتدلو الله أكبر الله أكبر بس. بس. بس. بس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه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 سميع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.